وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعٌ ثُمَّ يُنْجِي كَلَّا إِنَّهَا لَظَنَّ الزَّعَةَ لِلشَّوَاءِ تَدْعُو مَنْ أَدَبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأُوْعَى إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلْوَى إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعَ